قال دخلوا في أمة من قد خلت من قبلكم من الجن والأنفس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حَتَّى إِذَا دَارَتْ فِيهَا جَميعًا قَالَتْ اخْرُجُوهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ يَضِلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْ فَمِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفَهُ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تُمْتَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش. وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 لَئِن لَّوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَ وَنُودُوا أَن تِلْقُمَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ